114-قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 115-إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 116-والله عزيز ذو انتقام 117-إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 والكتاب وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيدٌ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه بتغاؤ الفتن وبتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من علم.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 148- إن الله لا يخلف الميعاد 149- إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود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 126-يزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومه والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من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 أوفر لنا ذنوبنا، فأوفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصادقين والصادقين والقانتين والموفقين، والموفقين والمستوفرين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 ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيم بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ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 حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 انا دم بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله راؤكم بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله أصدف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درية بعضها من بعضه والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم